بسم الله الرحمن الرحيم موقف الطريق <تصفيق> الى الله يقدم أما بعد صلى الله عليه وسلم رحمه الله وهو الذي به الإله أرسله رسله يدرون إليه أولا وأنزل الكتاب والتجان من أجله وفرق الفرقان هو أي توحيد اللوهية وهي الذي يريح الاله عز وجل ارسل رسلا ورسله رسل ورسل الرسل من نوع واحد من الاول الى اخره يدعون اليه اولا قبل كل امر فلم يدعوا الى شيء قبله فهم وانخلاف شراياهم في تحديد نوع العبادات والحلال والحرام فيختلفوا في الاصل الذي ما افراده الله سبحانه وتعالى تلك العباده تلك العبادات فترقت او اتفقت لا يشرك معه فيها غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء اولاد علات ديننا واحد اولاد العمات قوم الابناء من او الاولاد من امهات أم شريفه وابن واحد شبه النبي صلى الله عليه وسلم وحده الدين وهو توحيد الله عز وجل ابتداء اصوله بالاب الواحد وشبه اختراق الشرائع اختلاف الامم و بدايه دعوه الرسول للتوحيد امر يدل عليه طريق الكتاب والسنه قال تعالى لقد وعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتت لهم الطوق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ خليق الاول ماذا تدعوه اليه شهاده لا اله الا الله ولذلك نقول اول واجب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى هو اول ما دعيت اليه بس هو توحيد الله ومعرفته وعبادته سبحانه وتعالى اعظم قضيه جدا تدور حولها راه الدعوه الى الله على الدرجه الاولى طيب توحيد الله وابطال وعباده المنثور وايطال عباده الطواغيت على ظهر الارض بل تفاصيل الشرائع ثم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله يدور حول هذه المساله العظيمه حول ارياد الله وحده لا شريك له كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وئست بيستفي بين يدك حتى ارياد الله وحده لا شريك له وادعو الى الذين تعترض اليوم وادعو الى الذين توصفوا ان ما خلف امري ومن تشبها بيقوم ظهره اذاك نقول ان دعوه التوحيد هي اساس كل دعوه لنا الى الله عز وجل لو فقدت الدعوه هذه المساله او فرطت فيها او غدرت عنها او قدمت غيرها عليها فقدت التمسك بدعا الى الله بمعنى انها صارت دعوه الى شيء اخر غير ما جاء به الرسول غير دين الله ليست دعوه الى الله اذا كانت لا تبدا بالتوحيد ولا تتم به ولا تضوحه لابد ان يكون هذا الامر هو المقدم وليس معنى ذلك كما قد يظن البعض عدم الدعوه الى شيء الى ان لا شك ان دعوه الرسل تبدا بالتوحيد وتنطلق منه الى سائر تفاصيل الشرع ودعوه النهي الى ما امرهم الله عز وجل كما اخبر ابو سفيان لما لما ساله عن ما يدعوهم اليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اولى بالصدق والصدقي وصيلتي وترقي عباده الله فذكر من ضمن ما يدعيه البر والصرا والصلاه اصدق وصرا وذلك لان هذا مما يعرف به حقيقه هذا الدين ومنواع عبادته التي لا بد منها التي اركان الدين حقيقه الاسلام واتس العلاقه بين بين الناس الاسلوب الاتني الذي لا بد ان يكون متوجها الى الله سبحانه وتعالى فمن خلال هذه الاوامر الاخرى التفصيليه التي لا بد ان تربط بالدعوه الى الله بقضيه العقيده والايمان يعرف الناس شمول هذا الدين ويعرفون محاصله فيدخلون فيه اخواجا بامره سبحانه وتعالى لذلك لا بد ان نفهم هذه القضيه جيدا الى من ندعو الناس ندعوهم الى توحيد الله سبحانه وتعالى ولا نقصر في بيان محاة الشر في العبادات والأخلاق والمعاملات بل نبين ذلك من خلال كونه تفصيلا لقضية التوحيد من خلال ارتباط الوثير بين قضية العقيدة والإيمان وبين قضية التفاصيل الشرعية والعبادات المتنوعة مكمل. قال المصنف محمد الله قد أخبر الله عز بل عن اتفاق دعوة أسله إجمالا وتفصيلا مكمن قال تعالى شرع لكم من الدين ما أصاب به روحا والذي اوحينا اليه وما قضينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا هؤلاء هم اولوا العزم من الرسل نوح وابراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اقامه الدين اساسها اقامه ركنه الاعظم ان اقيم الدين ان يكون الدين مستقيما صراطه المستقيم دينا قيما دينا قيما دينا قائما بالحق ان اقيم الدين وهو توحيد الله سبحانه وتعالى اذ ان اقامه الدين معناها الاول او الاساسيه او ركنها الركين هو توحيد الله وعدم التفرق فيها في الدين يقول وجل ذلك بتاتا وهنا اتشاق دعوه بوص تفصيلا في هؤلاء الخمسه يقول وكذلك بقية الرسل قال تعالى واسأل من أرتلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون هذا الاستفام للإنكار هذا السؤال إما في ليلة الإسراء وهذا أظهر أو واسأل من يعلم ما أرتل الله به رسله من قبل اسأل بقايا أهل الكتاب عما بايديهم من كتاب وهذا مما يؤلمنا يقينا ان ما بايدي اهل الكتاب يتضمن ان دخل دعوا الى توحيد الله عز وجل وهذا امر كما ذكرناه مرات من قبل ظاهر جدا حتى بعد التحليل ما يستطيع احد ان يغلب هذه القضيه بجملتها وهمتها بل تزال الوصيه الاولى في التوراه والانجيل باقيه شاهده على كفر جهودي ومصاري وذلك ان اول الوصايا كما اغرى موسى عايز استلام على الوصايا العشر عنده الرب يلكنا رب واحد واول الوصايا عندما سئل عنها المسيح قرر ما هو في التوراه فقال لما ساله واحد اي ايوا المعلم اي وصيه هي اول الكل قال كما هو مكتوب الرب إلى هنا رب واحد رب إبراهيم وإحاق وياقوب وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك فيك توحيد الربوغية تحب الهي الرب يعني رب واحد وأن تحب الرب إلهك توحيد الرب لأفعال العباء مع أن تقر بالربوغية تقر بأن تحب الرب إلهك والرب إلهك لأن تتعبده أحده لسريك له فلذلك نقول دعوة التوحيد قام بهم حج وهم يوقنون جيدا أن كل العقائد المخالفة لها لم تقرر في الكتب ولا يقطيعون نسبة هذه العقائد إلى الأنبياء وإنما ينسبونها المجامع التي قرر فيها الأحضار والرهباء خلاف ما جاء به الرسل صلى الله عليه وسلم وعليه أجمعين لذلك أسأل من أرسلنا من قبلك من الرسلين إما أن يسأل أتباعهم أو من بقي ممن يعلم وجاء به بالنظر إلى ما في أيديهم من الكتب أو أن يسألهم يعني في لاية الاثراء وهذا السؤال الغرض منه اثبات انهم كلهم جاءوا بدعوه واحده وهو هي دعوه التوحيد الله اعلم اجعلنا من دون الرحمن الهاه تجعبدون استفهام للانكار ما جعل الله ذلك كل الرسل جاءوا بدعوه واحده ودين واحد قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه فهذا اول دليل واضح لان كل الرسل جاءوا بتوحيد الله جاءوا لا اله الا الله والله ان رسوله صلوه عظيم لاهل الكتاب ان يكون شعار دينهم في المشارق والمغارب هي الكلمه التي يذكر اهل الكتاب في كتبهم انها هي اول الوصايا وانها اوجب الوصايا فلكنه لا يقود بها يعني لو قلنا للناتج المشارق والمغارب مسلمين وكفار ما هو اعظم شيء عند اليهود لقد قالوا تعظيم حق بني اسرائيل ان كان التعصب الهائل لجنس بني اسرائيل اما قضيه التوحيد فلا تظهر عندهم ولو قلنا لقال القطي والداني ما هو شعار المسيح النصارى وما هو اعظم شيء عندهم لقد قالوا الصريب وتأليم المتيش واعتقاد أن الله تريد ذلك ما يشك في ذلك أحد وأنهم لو زعموا أنهم يوحدون لما قبل ذلك منهم عاقل أنهم لابد أن يعتقد حتى لو زعموا بعد ذلك أن هذا توحيد لكن لابد أن يقرر أن أعظم شيء عنده التشريف وإن زعم أنه, أنه ضمن التوحيد وهو تناقض بي وظاهر فالغرض المقصود أن الشرف عظيم له الإسلام أن الكلمة التي جاء لها كل الرسل صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا أنا فاعبدون أرح الله إليهم بذلك هذه الكلمة هي الشعب أهل الإسلام كل الكل نتعرفون ماذا يرد أهل الإسلام أن يقولنا لا إله إلا الله فهذا صد الله عز الضر على أمة الإسلام وقال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهُ وَاجْتَنِنُوا الْطَوْ أن رسالة عمّت كل أمة وأن كل رسول جاروا بدعمة واحدة عبادة الله واجتناب وعبادة الطواوط وهو كل ما أُبل من دون الله هو راضم وليده الله من عبادة غيره ونكرنا قبل أن أحد من الناس قد يخصص من هذا العموم ولقد بعثنا في كل أمة هناك أحد من البشر لن تصلهم الدعوة سيخصص من العموم ولقد بعثنا في كل أمة أو يقال أن كل أمة كل مجموعة من المال فالوالد أن أحد من المقفقتهم الذين رأتهم الشرع أما أمم كاملة مجتمعات من, من البشر لا يتنعوا عن أثناء فهذا ليس الحص وقال تعالى إن أحينا إليك كما أحينا إلى نوح والنبيين من بعدك وأحينا إلى إلرهيم وإتماعيل وإتحاق وإعقوب والأثبار وعيث وإيوب ويونس وهاهم وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا لم قد خصصناهم ومع ذلك من قبل ورسلا لم نخصصك عليهم وكلم الله موسى تكليما ورسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس امر يحبه بعد رسل وكان الله عزيزا حكيما انه حينا اليك كما اوحي اذا الوحي الى هؤلاء الانبياء ينزل الوحي على نبي الله تبارك وسلم ومعلوم ان الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ادازروا التوحيد كلمه لا اله الا الله اذا جاء اذا اكثر دي في وحده يعني العقيده وحده الدين الذي جاء به رسل صلى الله عليه وسلم اجمعين وهذا كله يدلنا على انه لا يجوز لمسلم ان يعتقد بوجود اديان تماويه نزلت من عند الله قال لي يعتقد المسلم بوجود دين واحد نعم شرائع تماويه نعم دين نزل من السماء دين واحد رؤى متعدده لا محتمل ثم بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لجميع ان يؤمنوا ببعثته عليه الصلاه والسلام هذه هي مع العقيده قبل بعثتي عليه الصلاه والسلام من اشبك بالله سبحانه وتعالى وقد بلغته دعوه رسول من الرسل ايا من كان سواء ان كان رسولا اليه والى قومه رسليعته مخصصه لهم او الى غيرهم حتى ولو كان لا الذل يلت... ثلاثه دمه وسريعته فانه طالما قد بلغت دعوه رسول من الرسل فلزم التوحيد لزم الايمان بالله وحده والكفر بما دون ذلك ولذلك ورد في الحديث الذي في من يحتج عند الله يوم القيامه ورجل مات في الفتره فيقول الذي مات في الفتره ربي ما اتاني لك من رسول ام بما اتاني لك من رسول ولذا قامت القدر على مصير العرب قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما راهم يعذب سمعهم ويعذبون في قبورهم وسال عنهم فقالا ماتوا في الشرك قيل ماتوا في اشراك وقال ان ابي واباك في النار وقال ابو طالب هو على غله عبد المطلب فانزل الله عز وجل ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قربه من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه استألم الله في أن يزور قبر أمه فأذن لها استألم الله أن يستغفرنها فلم يأذن لها فدل ذلك على أن دحوة أي رسول رسل لذبت كل من بلغتهم في دحوة بلغته الدعوة لذبتنا دعوة والتوحيد ولذلك نقول ليس هناك أديان دين واحد وشراء مختلفة وما ينتب إليه أهل الكتاب اليوم ليس وديل الذي جاء به انبياءهم لذلك لا يجوز بحال من احوال ان يقال ديننا ودينكم واحد ابدا الهنا والهكم واحد نعم حق هذا الذي يجب ان يؤمن المستحق للعباده واحد وعما انكم انتم تعبدونه ام لا هذه قضيه اخرى لذلك يجب ان نقول لكم دينكم ولي ديني قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي لي لكم دينكم ولي لي هناك اديان باطله ودين الحق واحد الاسلام هو الحق والذي لا حق غيره ولا دين ثواه يقبل عند الله سبحانه وتعالى بحالها ولا أجوز تعميه هذه القضيه ولا التلبيث فيها ولا المداهمه لدعم ان يعني مقاصدهم انما تتم بذلك نعوذ بالله هذا جحد لاصل الدعوه الى الله عز وجل بل لاصل الدين بل قضيه مساواه من الاديان قضيه المف... يعني اعتقادوها مخرج من المله ولا هذا الذي يعتقد صحه الاديان وهو يعلم يقينا انها تقارب دعوه التوحيد تقارب الاله الا الله وكفر الله عذر الاصحابها فهذا والعياب بالله يقتضي الرضا لعبادة غير الله الذي راضي بأن يؤبد غير الله سبحانه وتعالى لم يشهد أن لا إله إلا الله ولهذا نؤكد ونقرر أن قضية أن الإفلام هو الحق دون ما تواه وأن عبادة غير الله سبحانه وتعالى لابد من إبطالها واعتقاد بطلانها وتفر من عبد غير الله سبحانه وتعالى شرط أتافي في تحقيق هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله ونقرر أيضا ونكرر أن الحجة قامت على أهل الكتاب في التوحيد حتى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لما يردونه في كتبهم من شهادة التوحيد الحق التي جاءت بها الأمياء قال وفي صحيحة المغيرة رضي الله عنه قال قال تعالى بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت, لو رأيت رجلا نعم رأتي لضغطته باستريفي غير مصفح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون عن غيرة تعالى والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الله الخواحش ما ظهر منها وما بطنه ولا أحد أحب إليه بعذر من الله ومن أجل ذلك بعث الواشرين والمذرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعث الله جاء هذا هو التخلاص هذا الحديث يعني ان سعد رضي الله عنه حتى ولو قتل بذلك او قتل الرجل مع رؤاه دي غراف ولو لم ياتي بشهود فسوف يقتل به في ظاهر الشرع ومع ذلك هو يرضى بقال بقضيه في ذلك ولا يقبل ان يعني يترك اهله على الفاحشه وهذا من الغيره المحموده التي يحبها الله حتى ولو لازم يعني يقبل من مدركه في ظاهر الشرع الا لو اقر اهل القتيل بذلك وهذا هو الاشياء فكره يد يقصد انه ترى امره المعراجه اثب اربع شهود حتى اذا يقضي حدا والله لا اضرب منه بالسيف غيره هذا يقصد بذلك انه لن يعبأ بكونه في احكام القضاء او ظاهر سوف يكونه ما دليل على انك وجدته يذني ربما قتلت و ثم دعيت ذلك لابد أن تأتي بشهود وهذا صحيح فعلا أنه كل أحد ربما يقتل و غيره ثم يقول وجدتهم مع أهلي لابد أن يأتي بشهود شهود أنه كان مع أهلي أو يقر وجاء القتيل لأنه كان مع أهلي و لو حدث ذلك لتقض القول و تقض حتى الكفارة و الدياء تقض كل ذلك و قال الشهد من هنا ولا أحد أحب إليه لعذر من الله هنا زياده تبعث الوشيه الله يحب العدل والله هذا حديث عظيم الاهميه في الاحتجاج على جماعات التكفير والتطرف وان اخويها مما لا يعذر بانواع من العوارض التي تمنع من تفكير الشخص في الخطا والتاويل والجهل ان جاء عدم البلاء لان الله عز وجل يحب العدل سبحانه وتعالى وهذا الحديث يرد على الدعوه الباطلة لان العقل كاف في اقامه الكونه فهذه دعوه تجدونها منثوره في كتب المعتزله قديما وما زوا فقره في تكفير المسلمين وفي الحكم على قلوبهم في النار من جماعات التكفير حديثا وقضيه يفرضها دائما يعني هؤلاء المبتدئون بان دعوه بان نسق الفطره حجه قائمه مستقله وهذا يظهر اثر كما نعلم ان اثر الفطره المشاقه على المشاقه الذي في ظهر ادم اثر الفطره فميثاق الفطره عندهم هو في الحقيقه يعني تغيير كثير لرذ المعاتله في ان العقل يعني يوجب على الانسان امورا ويأمرها فتجب ويقبح امورا فتفى يحرما يعني تحرم وهذا التحريم والتحليل التحريم والتقرير العقليين ولزوم الواجبات وتقديم المحرمات من خلال العقول ولا شك ان بعض الواجبات التوحيد واحسن الامور وضعن الله واقبح الامور هو الشرك ما عمل العقل السليم يدري بذلك كما ذكرنا من قبل مرات لكن لا يلزم من ذلك ان يكون الامر حراما او حلالا بمجرد العقل لماذا لان الله يحب العف سبحانه وتعالى نعم العقول السلمة تدرك قبح السلم وتدرك حسن التوحيد ولكن أن يعاقب من فعل السلم دون أن تبلغ هدعوة الرطل شيء آخر أن يعني يقال أنه كافر مخلط في النار دون تبلغ هدعوة الرطل أمر آخر ومن هنا لماذا قلنا ذلك أليس الله قد أخذ على الناس الميثاقهم في ظهر أدم أن لا أشك به نعم أليس فطرتهم وأقولهم مصطورة على أن تقر بوحدانية الله نعم ولكنه عذر الله يحب العذر ما من أحد أحب إليه العذر من الله يحب أن يحب العذر من الله من أجل ذلك أرتل بعث المسلمين أرتل رسول المسلمين لألا يكون للنات على الله حجة بعد رسول لذلك القضية هذه قضية مفروغ منها لما نجد هذه المساله يغلب حولها جامعات التكفير والتوقف وغيرها تعرف مباشره من اين اداه الخلل ده ميراث المعتزله والتوالد بالفعل ذلك في كتاب اسمه عقيده الموحدين في تقديم يعني مشايخ الافاضل الشيخ المز رحمه الله لكن دوست في هذا الكتاب وناشك في ان السنه يقدم لكل كتاب جملته يعني ان هو مجموعه رسائل دوست فيها كتاب اسمه الجواب المفيد في حكم تاريخ التوحيد وهو يقرر تقريرا واضحاً, واضحا بان مساله توحيد التوحيد لا تندم فيها حده البصر بل يكفي فيها اليقن واذا اخذ ربك من بني اذن نظريا هو الحقيقه كما ذكرنا اشبه في الفطره ويقرر الفطر على ذلك اذا قامت الفنجه بدون جلوده وعظم والحقيقه ان تفريع قضيه العذر بالجهل هو من هالب المثل اعاد العذر منبعه عندما من لا يعذر من هذا الباب ولذلك اجي دي وانا اقول هذه القضيه في اصلها ليست في قضى خلاف عند اهل السنه ان المحتمل في الخلاف في ذلك هو التطبيق الواقعي اللي هو تحقيق المناط وبعد ان الواحد يقول هذا الرجل قامت عليه الحجه يقول لا هذا, هذا لم تقم عليه الحجه هذا عنده يعني لم يعرف تفصيله ما جاء به الرسول وهذا ما يمكن يكون خلافه طائلا ان الامر انتشر ام أن لم ينتشر قامت الحجه ام لم تقم هذا الامر من المعروض من الدين بالضروره ان يحتاج الى بيان هذا هو الذي يوجد المشترك فيه اما ان يؤصل بين تام عدم لزوم الحجه الرديه فوالله ما هي بيذ اختلفوا عند اهل السنه نهائيا انا ميراثوها كما ذكرنا المعتزله القادين بالتحسين والتقبيح العقليين والقادين بايجاب الواجبات وتقديم المحرمات بالعقل دور الشرع ولذلك يعني قبل بعد ذلك هناك من يقول بها زي برضه كتاب العضره الجنه في الحكم الشرعي وهو تقديم برضه احد الافاضل ايا ما كانت المساله دي وهو يقرر هذه المساله بمسائل لو اخطا فيها من اخطا لا يقبل يعني ما خالف فيه المصحف الكريم والسنه ونصوص واجماع اهل السنه والجماعه نقله غير واحد من العلماء انه لا يكفر احد حتى تقوم عليه حجه بتانيه يكون واحد يقرر ويقول لا الحجه قرد العقول وبميثاق العرب الذر او مشكل لوني بظهر ادم وبعدين واحد يقول ان الكلام ده كلام احسن ما قيل وما ينعتبار بذلك اصلا اما ان الشيخ ان ينتبه او ان نزيد على الكتاب بعدما قراه او انه اخطا فيه خطا بيينا حتى ولو كان بدعه مضره فلا ابرا يعني ما خالف الكتاب والسنه وان كنا بشك نحسن الظن باهل العلم ويعني الامر يعني من شهد له يعني عبر تاريخي بعدم نشوه البدعه وعدم يعني القول في فيها يعني اذا بدا ان شرفه البدعه ولو اتى بدعه فعلا نقول هناك فرق بين البدعه وبين المبتدع لا يلزم من حكمنا على القول بانه بدعه ان يكون كل من قال به مبتدع لان ايضا نعذروا الجهل في التبليغ ونعذروا بالتاويل في التبليغ وبالاجتهاد الذي فيه خطا حيث ظن ان المساله خلافيه عند اهل السنه والجماعه او ان ظن ان هذا قول اهل السنه والجماعه فان هذا ليس كما اهل السنه قد ذكرنا من اين اوتي من اوتي وفي الحقيقه هناك علماء فضل عبر التاريخ من علماء المذاهب المختلفه تاثروا بكثير من منهج اهل البدع لان كثيرا من رفقاء تفقوا على المذاهب وبرزوا فيها واصبحوا مقدمين واعلما وكانت طريقتهم طريقه المتكلمين وكل محفوظ في علم الكلام لا له من البدع في النظر الا من رحم الله سبحانه وتعالى يعني فيخوض في الامر الكلام فتجد عنده اثار اعتزاليه تجد عنده اثار اشعريه تجد عنده جهميه يتجهم تجد عنده يعني جبر او نفي الجبر او قول بنفي القدر وهذا الامر مشهور معروف افاضل كبار وقعوا في اشياء من البدع الضلالات نبه عليها اهلنا مع معك ونحن نريد منهم ان نحترمهم في الجمله وننكر بدعتهم ونقول عنها بدعه ضلاله ونثبت اموره لله سبحانه وتعالى الغرض المقصود ان قوله لا احد احب احب لله العذر من الله ده دليل مهم جدا في هذه القضيه فنقول له قول للرسل كلهم جاوا دعوه التوحيد وهي اول وهي اول الدعوه اول اول دعوه الرسل عشان بعض الجهله يقولوا العذر من الجاهله قالت العذر دي خاصه باي حاجه غير دعوه التوحيد اما عجبه والله هو ده هو من الرسل اؤتيروا من اجلها فالاجل الا يكون الناس يعذرن عند الله سبحانه وتعالى اذا اذا لم تاتي هذه المساله فهم ايه يعذرون عند الله عذر الله وما ولا احد احضر اليه عذر من الله بل اجل ذلك باعه ووشينا والمذين هنا جعل ذلك في ده مقام اجماع لانه هو جمع يعني بعض الاصول مع بعض ثم في مقام التفصيل الاخت ده التفصيل هو رسولا رسولا ها بياكد عليه لان المضراب يحب العض ف اخذ عليهم عدة مواقيت اخذ عليهم وثاقه من قبل واوجدهم فطره منتشر بذلك واقام عليهم حجه الرسول لانه لو اكد عليك مره واثنين وثلاثه ولكنه لا يعذبك الا بعد الثالثه لكان قد ازال العذر بالكليه لا عذر لك عند الله بعد ذلك ما نقولش ايه ليه ربنا اخذ هو احنا نعترض على ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اخبر بذلك قال لان يكن لناتي الله يرده بعدم رتلوا قالوا هو يحب العذر وذلك يقول مره واثنين وثلاثه ياخذ العهده مره و... وانت في عالم الذء وهو في ظهر اد ومره ينجيه على ذلك شاهد بظنته وعقله ولم بذلك ويقيم عليه الحجه ذاته لانه صفر صفاتي انه يحب العذر سبحان الله لا متضايقه وادعو بالله ان ربنا يحب العذر نعوذ بالله ده ضلاله فظيعه حقيقتها ان له طور معتدله لانه ما تقدر ينتيروا ايه صفات الرب سبحانه وتعالى ولذلك دول فيهم يعني يئبون الاقاره بصفه الرب عز وجل نعوذ بالله الحمد لله الذي عافانا يقول اننا في مقامات التفصيل فقال تعالى لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب على يوم عظيم وفي اخر الايات وقال تعالى إلى عاد اقاهم هود قال يا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون الى اخر الايات وقال تعالى وان ثمود اقاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره الى اخر الايات وقال تعالى الى مدين اقاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره الى اخر الايات وقال تعالى واذ قال ابراهيم لابيه اذ زعت تتقر اصناما الهنا اني اراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليقوم من الموكلين وله ما فوجب ان نتذبر هذه الايه سيدنا ابراهيم في غايه الادب وغايه فضل الدعوه الى الله عشان ما يجيش واحد ضال ومضل يقول ان احنا عشان ما ننفرش الناس ونقول لهم انتم في بلاش حتى هينفروا مننا لو قلنا لهم ان انتم على ذلك تكونون كفار هيقول لا فخليهم ما جيت تقول لهم لا هذا لا يصح ابدا لا تقوم دعوه بالذال ان انت تجمل لهم يعني الباطن ليقبلوا الحق لا تمدوا بين الحق والباطن فان ابراهيم الذي احسن الدعوه اليه وقومه تقول اني ارىك وقومك في ظلال مبين يبقى ما ما ما نقولش ان احنا انا اتكلم عن الحق ونسكت عن الباطل ما نقولش عليه ضلال ولا اهل ولا باطل نقول والله قال تعالى كذلك نري ابراهيم علكهت السماوات والارض وليكون للمؤمنين فلما جن عليه الليل راك وكذب وقال ماذا ربي وهذا على اصح الاقوال في مقام مناظره ما قول كما رجحه الشيخ هنا رحمه الله فقال ذلك على سبيل الاستدراج او التوبيخ هذا ربي هذا الذي تزعمون انه الرب هذا ياس لو كان يكون ربي يبقى كانه استفهام خدي في اداته وغرضه الايه الانكار او على سبيل الاستدراج نفترض على سبيل التنزيل على الخطى حتى تبين بطلان حجته ومنهم من يقول كان الناظر هو الصحيح الاول لثبوت الحديث في صحيح مسلم كذ... في الكتابات التي يقول ابراهيم ان جربته ثلاثه كراس ثاني نوافذ الله في رواية مسلم قال وقوله عن الكوكب هذا ربي إذن عبدانا الكذبات ذات كذبها في, في ذات الله إذن ذا من ضمن إقامة الحجة وليس أنه كان في مقام النظر البحث وأنه ظن أن الكوكب يمكن أن يكون ربا كما يروي البعض في ذلك إنما يريد أن يبين لهم أن هذه لا تصطف بالعبادة لماذا؟ قال فلما أفل قال لا أحب الآفرين اصدر العباده في الحكم والمي فكيف يصلح ان يكون محبا لمن يغيب عنه لمن يفول فيستغني عنه مده لا يمكنه اذا سوف يعبده عند ظهوره ولا يعبده عند غفوله فلا يكون محبا له على الدوام ولا تصل عبادته بهذا الحب المتقطع الذي يحصل ويذهب ذلك قال لا احب الافليه ولذلك يعني كان كونوه يعبد الله في وقت ويترك عبده في وقت يحب في وقت و يكره في وقت اخر علام على عدم صحه التوحيدين ده ذلك كله إن إن إن, إن, ان ان ان القول بموت الرب سبحانه وتعالى كما يعتقد النصارى في صلب المسيح من اعظم الادله على بطلان يعني عبادته لله انهم لا يعبدون الله انهم يرون ان الكون يستغني عن الله ياخذ الاثم ثلاث ايام ما يكفلت لها؟ قال يا ذو الله الحمد لله لا يعفل قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين إذن لابد للإله المعبود وللرب أن يكون هذيا مبينا لابد أن يكون له كلام يأمر ويمهى ويبين حق أما أن يكون صنما راتقا لا تكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يدعى شيئا قال عبد الله عن قوم موسى لما عملوا عجلًا ولم يروا أنه لا يكلمه ولا يهديهم سبيلا اتخذوه كما قالوا يروحوا يكلموا البقره يا شباب هديكم سبيل اولا يروحوا يكلموا الكرايه يروحوا يكلموا البوده والتمثيل بتاعهم شو بقى تهدي الى التمثيل الصربان والاحبار والرهبان وانظر هل ينفعونهم في هدايه السبيل قال الا من يهديني ربي لا اقول قوم الظلعه بيقول لهم سباط الاله الحق انه لا لا يمكن ان تستغني عن محبته لحظه لا بد ان تعبده على الدوام وتدليه على الدوام تفزع اليه على الدوام لا يصح ان تغيب عبادته عنك ابدا ان تغيب عن عبادته ابدا ولا ان يغيبه عن وهو وان كان غيبك الا ان آثاره اشر آثار صفاته سبحانه افعاله لا تفتقدها لحظه واحده اما الهجوم والكواكب وسائر المخلوقات تغيب فعلا وكذلك لابد ان يكون الاله معبود هاديا مبينا شريعه غيرك غير ان كثير من الناس مما يقول بقى عن كثير من الكتاب الاوروبيين من من يقرب حدود الله يعني يجعل القضيه الاولى والاساسيه فلسفه كثيرون يجعلون قضيه ان هو يقرب حدود الله هي القضيه طب وبعد كده الشريعه ماذا يلتزمون بها لا ما لهمش داعي يقربوا لله خلاص قول لي يقول لك تلوستوي ده كان مؤمن قول لي يقول لك مش عارفين كان مؤمن و ده اصلا بيقر بوجود الله طب وايه اللي بيقر بوجود الله فين الهدايه التي تدمها التي هدى الله بها العباد الايه العلم المانيه اللي في اوروبا معظمها المانيه او الكثير منها ما تعرفش وجود الله في في الاصل بس تعرف ايه الشريعه ان يكون في شريعه وهداه اه الدين انك تقرر في الاوضه ربنا انت حر برده هو حر هو ما يطرش بوجوده وبكده ورياضه الله لو ما اقرش الحريه لكن ان في شريعه دي ابدا في هداه ابدا ملوش دعوه ده ان انت بتقرر وده ضغط المجتمع المدني زي ما بيقولوا ورياضه الله وجدت تجد ان معظم الاحزاب الاوروبيه اللي بنت في الانتخابات ليها الديمقراطيه النطيحيه مثلا غاربة كتير جدا منها أو لها ووزنها وفقالها إنها تتدين بالدين في جانب الاعتقاد المجرد مع إنه الاعتقاد باصل لا في نفسها تتدين بأما في جانب التشريع ونظم الحياة فهي أحداث قائمة على العلمانية المقدمة لا زعوة بالدين نهائي فقط الدين على الحياة في قضيةها الأساسية وذلك يقول إن هي دي إن, إن الإله مش إنه ما دوش زعوة بالناس ولا يهدين ولا البين له شرائع ولا اوامر ولا نواهي فكده ما الله بد كده تطبيق لقضيه العبوديه من حقيقتها ما لبد من اوامر ونواهي تلتزم تلتزم الاوامر وتجنب النواهي فلابد من شريعه ليكون تطبيق العمليه لقضيه العبوديه مش تقول هو هنا طره تكون وخلاص فقال لا ان لم يهدني ربي لا اكون من القوم الضالين فلما راى شمس تهاذبه قال هذا ربي هذا اكبر فلما اثرت قال يا قوم اني بريء مما تشركون قضيه البراءه من الشرك أول حاج بدأ بها ظهر بطلاً عبادك ما يعبد بدون الله هذا الشرق قبل إني وجهت وجهي الذي فطرتها وجهه فإذن الله قال قال قوميني بريون إما تسركون إذن الله إني وجهت وجهي الذي فطرتها وجهه حنيفة وما أنا من المسجين حتى إذن الله إبراهيم عليه الثلام هذا ما الشرق بالقول انني بريء من اني بدئ من ما تشكو واقام الدين اقام التوحيد حيث قال اني وجهت وجهي الذي فطر السماء كلام غير مغاير في الاهميه دعوات تبقى مفرغه من حقيقتها تلك التي تدعو الى الحق على انه احد الفرقات على انه احد البدائل على ان هذا بديل وامامك بدائل اخرى يقولوا ده احسن شويه لا ما ي... تبقى تبقى مش هي دعوه للدين مش عايز الاثلام ابدا ان احنا نعرض على الناس الحق كانه حق ا وب وج و د مثلا وان ده لمره واحده فقدر لمره واحده حتى لكم ابدا لابد ان يبطل البطل لا اله الا الله مش الله الهت هي دي قضيه توحيد الوهبيه والله قضيه عظيمه الاهميه مع اخو جميع العاملين في العمل الاسلامي عموما الى فهم القضيه قضيه العالم كله النهارده للعالم اللي الذي نتشارك ونفكر من اجلها وهو ان انت تتتهم بكل انواع التهم عشان انت بتصور علينا التاني النهائيه دي باين لا انت هم الدين العالمي الجديد بتاعهم اللي بيفرضوه على على الامم ككل واليهود اللي اخترعوه طبعا عشان يميعوا كل القضايا اللي الدين الكل اللي بيقول ان كل اجال على المسؤوليه بتاعتهم على اده بالله وكلها تنشر في كل العالم وهتؤسس يعني, يعني يعني كيانه فعلا ديني فعلا ثاني ما تسترش عليه الاغ ان يقرب صغه يعني عباده غير الله او بالله انني بريء مما تشركون بريء مما تشركون القضيه لا بد ان تكون واضحه جليا <تصفيق> تدي جزئيه جزء من المخطط الخبيث الماسوني فعلا وهو ان ان نقولوا ان احنا هنعمل كتاب دي المشترك انا بقول لك كما اظن ان يقرر هذا ان شاء الله باذن الله لا لا يمكن ان يمرر من الاجر ادهو كتاب دي مشترك يعني ايه ياخذ الحاجات اللي بيسلميها متشطقه طب وما بيغني عن المثال لو لم يشرب الجذري ولم يشرب الخمر مثلا او حتى يعني مش هحط طبعا دي عشان عندهم هم جوائز ذلك ولم يغتر الناس مثلا اموالهم ولا نقع طريق وهنشتكوا بالله لا حول ولا قوه طب حتى عندهم بيقولوا الرب اول وثاني الرب ولا رب قبل لا تثق ولا تبني الرب ولا انا رب واحد لا نعبد الرب رب الهك من كل قلبكم من كل قلبكم وذيتوا الله ده ده امر لا بد منه يبقى ازاي بعد كده وهم لا يطبقونه ولم ينفذونه بل يقررون عباده غير الله والشرك بالله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوه من من الدم التمييز الهائل الذي يريدونه مساله كتاب دين مشترك يبقى واحد ان الناس لا يقل بالدين الثاني وبالدين النصرانيه او اليهود قال وهذا في مقال مناظرتي نرجع الى قول ابن سينا قال قوم اليهود ما يزعمون ترى قال هذا في مقال مناظرتي عليه اتفاق السلام في عباد الكواكب على طريق الاستدراج او التواريخ ليبين لهم سخافتهم وجهلهم وضعف قولهم في عباداتهم لهذه الكواكب المخلوقه بحكمه الله عز وجل واستخاره بقدرته وغفلتهم واغفلتهم عن خالقها ويبين لهم غفلتهم ثم بين لهم سخافتهم ووجهلهم وضعف قولهم وغفلتهم عن خالقها ومخلقها والمتصرف فيها وتركهم عباده غفلتهم عن ويبين لهم أنهم تركوا هذا أو اشتراكهم معه فيها غيره عز وجل فلما أقام عليهم حجة قال يا قومي إني بريء مما تشكون إني وجهت وجيئي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين حنيف والمائل إلى الله وحاجه قوم قال أتحادوني في الله وقد هداه ولا نقاص وما تشربون به الا ان يشاء ربي شيئا واتى ربي كل شيء ايما افلا تتذكرون واني وجهت وجهي لفاعل مين ده؟ كان العب التشهد وجت التوحيد ايه؟ الاولويه للذي فطر السماوات والارض ياخد الربوبيه لباقي الرجال دي وانا طريقه القران تدوب التوحيد الربوبيه على ايه؟ على التوحيد يعني الذي فطر الرد ولا يتوجه ليه خليفا ده فعل مين؟ لعبد حال من الفاعل وجهت وجهي الذي فطر الثرى دي انا انا الملاقي وما انا لو سجين تاكيد على قراءه من الشيخ قال ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيء لان الامر يعني لا انا اشكرون بدون ذكر لا اخاف ما تشركون به ان يضرني الا ان يشاء ربي شيئا من الضرر يقاني فيبقى استثناء هنا ليس الاول اسنا منقطع ولا يخافون الشكر يبقى اذا لا يخافون ابدا لكن ان اراد لان الا بملك لكن ان شاء ربي شيئا يصيبني فف هو الذي يصيبني والتفسير الثاني ده الشق والتص يعني لانه لا يملك قلبه وانما الله عز وجل هو الذي يثبته وهذه مثل قولي شعيب عليه السلام وما كان لنا ان نعود فيها الا انشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علمي واضحه جدا ولا تحتمل الا ان معنى ان هو الا شاء ربنا ان نعوذ ان نعوذ بالله فهو مقلب القلوب فهو كانه متضمن ذلك اظهار الافتقار الى الله عز وجل انه لا يملك قلبه الا ان يثبته الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولولا ان ثبتناك لقد تركنا اليك شيخا قال وكيف اخاف ما اشرقت ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينجب به عليكم سلطان اي خنج فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا imanهم بغل اولئك لهم الامن وهم مغفرون وضر الايه في الدنيا والاخره ان قالوا كيف اخاف ما اشركت اذا الامن والايمان قرينان والخوف والشرك قرينان تقتضي ان بشر دماغك يكون خائفا مضطربا و اذا نقص الايمان حصل الخوف درجات منه اذا حصل الشرك كان الرعب ولا حول ولا قوه الا بالله والاضطراب والقلق والضيق والكرب اعوذ بالله ربنا الله العافيه نعوذ بالله من الشرك نعوذ بالله من الشرك الذي يشركنا دعونا نستغفر جميعا والطرائع الشرك الاكبر هي الشرك الاكبر كما ان الظلم الشرك والظلم الاعظم والظلم الاصغر يؤدي الي بانه ظلم للنفس ما دون الشرك الاكبر طريق الوسط المعاصي بليد الجفي يثير ويقترب زي هو بعيد جدا عنه اذا تذرف الايمان يبقى يفعل المعاصي يوم يقترب يقترب, يقترب, يقترب من الايه من الشرك لانه كلما ظلم كلما اقترب وخصوصا ظلم العباد لبعض بعض هذا شديد في الاقتراب وقالوا لا ويمكن ان يعجل الله له العقوبه في الدنيا بحرمانه من التوحيد نعوذ بالله فان الايه يعني معلوم انها من العام الذي الذي خاص لان باصولنا بينا ان هذا بظن معناه ايه بالشرك هذا عام يريد به الخاص ليه عام لانه نكره في سياق الايه ان الناس لم يلبسوا ايمانهم بظن ولكن لما كان هذا يعني لم يرد به العموم بينه النبي صلى الله عليه وسلم صحابه فهم العموم وفهموا مفهوم المقالفة لأنه الآية منطقها أن الذي آمن ولمنبس في رمضان له الأمن وهو مهتم ولكن مفهوم المقالفة إيه؟ أن من لبث إيمانه بظل فليس له أمن فقالوا أينا لم يضر نفسه فقال ليس بلاي لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العموم هنا ليس مغادرة هذا عام أيد به الخاص ولكنه يفهم منه أيضا ان الذي تشبه بالضالمين الضم الأكبر بورود الضال بدر يكون له نص له نصيب من ايه من نص الأمن والابتداء بقدر ما ضل لان من شبه عفوا في صفه من الصفات كان له جزء من جزئ اذا استكملت فيه صفه استكملت فيه ذلك وهذا معنى عظيم من اهم معاني يعني فهم القران التي اشترك فيها اصحاب عامه غيره اصحاب يفهمون القران يطبقونه في حياتهم شو اللي افادت الكفار لما حصلوا بيها لا الكفار مداتين ايات لكي لكي يحذر الله من الصفات والافعال التي فعلوها فاذا شبههم فيها فعلها كامله فجزاؤه جزاؤهم اذا تشبه في ذو كان له ذو من الايه برقاب يقول أي الذين آمنوا يعني صدقوا ووحدوا ولم ينبسوا إيمانهم بظلم أي شرك إذ هو الضبر الذي لا يغفر الله عزيز فصحيحاً عبد الله بن عسود رجل الله عنه قال لما نزلك الذين آمنوا ولم يغفروا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم فالذين آمنوا الإيمان التام الذي لم تشبه سوائب الشرك الأكبر المنافي لجميعه ولا الشرك الاصغر المنافي لكماله ولا المعاصي بالله المحبطه لثماراته من الطاعات فاولئك لهم الامن التام في الدنيا وادب الاخره والافتداء التام في الدنيا والاخره وبحسب ما علمت سنن الايمان ينقص من الامن والاطمئنان فباجتناب الشرك الاكبر والاصغر يحصل وهو المطلق الامن هو يحصل الامن المطلق ولذلك ده مطلق يعني دي مطلق الامن يعني يبقى امن وخلاص لكن الامن المطلق يعني امن بلا قيد واهتداء بلا قيد يعني ممكن نقول هيهتدي بس بعدش بس ناقص شويه بس بعدين هيامن بس لما يخاف الاول في النفس شويه او في العواصم فده قيد لا احنا نقول الامن المطلق زياده تقول وبالالتناب المعاصي يحصل تمنه لكن هو الاطراح هنا مش على الاطراح الايه المعتاد في الكلمه كلمه النمطق الامن يعني اطل الامن والامن المطلق يعني الامن الايه التام كده هو استعمل اصطلاح ثاني فهو استرين ان احنا يعني نقول ماذا قبل قال تعالى وتلك حجج اتيناها ابراهيم على قوم رفعوا درجات من شاء ان ربك حكيم عليم بضافه يعني هنا توجه الى ضمير المخاطب ان ربك أحكي من تشريف النبي على سبيل المبيان أنه على ملة إبراهيم وأنه أعطي من الحجة ما أعطي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بل الحقيقة أن الله جمع له من الحجة حجز الأنبياء وجمع له من المعجزات معجزة الأنبياء لأنه صلى الله عليه وسلم خاطر قصر ويلدم كل مكلفة يوم النبي فجمع الله من له من الآيات البينات دال على صدقه ما لم يجمعه لغيره صلى الله عليه وسلم إن ربك حكيم عليك قلنا يحصل الامن المطلق, المطلق. ايوه ايوه, أيوة. بشتناول اثنين يحصل الامن المطلق وهداء المطلق الحقيقة ان الظلم هنا هلقاها في الظلم اصلا وبالتالي فالمعاصي هؤمن الظلم وبالتالي فالتقسيم كده غير ضحش فاللي احنا قلناه انه هو يعني لو انه الضلع مش الكبير الاصغر وهذا موجب لترك ايضا دي انواع الظن الاخرى والمظن يحصل الامن الكامل بذلك ومقاله تعالى لقد اتينا ابراهيم على قوم نرفع ضبادات من شاء ان ربك عليم عليم وقالت عاله لقد اتينا الجويه رشدهم من قبل وكنا به عالمين اي قال ليه وبقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون اي ملازمون وجدهم من قبل ان ابراهيم كان منذ اول نشاته موحدا رد على انهم كانوا موغظ قال قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين تقاليد الاعمال ليس لهم حجه الا التقاليد الاعمال قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين لتاكيد هدم البعض والكفر بالطاغوت قالوا ابي كان بالحق يم انت من اللاعبين تعويد على اللقب في كل حاجه حتى العقائد العظمه دي هما متعود تقول لي تعالى الحق يا انت انت هتفضل ولا لأ لانه هو كجد نوعيه عجيبه من البشر بيهزروا في كل, كل حاجه حتى في امر الايه الدين والعقائد دي مره المتطرفين كده تلاقي مجتمعاتهم ومجالسهم فيها ايه فيها الاستهزاء والسخريه واللعب حتى في امر الدين شوف رسوماتهم وكتاباتهم ومقالاتهم الالاقي القضيه اللعب دي هي نوعيه عجيبه شيطانيه ابليسيه قال من ربكم رب السماوات والأرض دل بإضراب عن كمك أنت من اللاعبين يضرب لا والله لست من اللاعبين من ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لا أكيد من أصنانكم بعد أن تولوا مذبرين سيدنا الرحيم ممن لم يؤمر بقتاج وإنما كان هذا مقام إقامة الحجة فأراد بكثل الأصنان إقامة الحجة وليس مجرد ازاله الاصنام والا لو كان اراد ازالتها لكان اولى بالازاله ماذا اصطرم كبير مش كده لكنه اراد يهدي مشرك في قلوبهم وليس فقط كسر الاصنام ولذلك ترك صنم منهم مع انه مومض اريت كذلك تركه لماذا ابراهيم عليه السلام للمصلحه الراجحه وهي اقامه العج عليهم في بطانه عبادتهم لغير الله قال رجع لهم دودادا اي فتاتا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون طبعا لعلهم اليه يرجعون يسالوه ماذا او يظنوا معلوم ان هم فطرتهم تابا ذلك قالوا من فعل هذا لالهتنا انه لمن الظالمين سبحان الله ما وقع في خربهم وما خطر ببالهم ان الاصنام قد بينها الحركه وان الكبير قد غابه وجود الصغار فقترا ايقنوا بفطرة عجيبة ان كل فعل لابد له من, من فاة وان الاصنام لا تصنعوا شيئا ليس بأيديها ان تصنع احجار يعلمون وخطرش بالهم ان الاصنام عمد الفاة ولي اعذر الله ولكم انكسروا جان قالوا من فعل هذا ومن دعاكك وشان كذا مفيش واحد آية ان يقبل ان تقول لي ان العمر هذا حصل كده بدون فاة صدفة ولي اعذر الله قال المسلفين يقول له لا يقولون يقول لا ثم ينظروا لجد الموازين المقلوبه انه لجن الظالمين كل حاجه عجيبه اه اهل الكفر والشرك دول ما فيش ابدا نقدمهم يعني موازين عدله تلاقي الفتات يطير مصرح بانه هو المفسط فرعون ولاذ بالله اني اقف اودد دينكم او اعيره في الارض الفتات هم الظالمون ولهذا بالله ويقول لك انه لمن الظالمين ولهذا بالله تبقى البا الكاذب ها هو اللي يقول الفرعوني وقالوا سيدنا موسى قالوا ساحر ايه كذب. هم الزحرة وهم الكذبين ومع ذلك يقول عن سيدنا موسى ساكرون كذب مفسد في الأرض ويقول أنه مصلح وغيره من المصلحين قالوا سمئنا فتن يذكرهم يقال له إلرهيم لأنه سيدنا موسى كانت تكلم في حضور البعض وفتن لأنه كان شابا ذكر رضي الرهيم الثالث أنه كان ابن ستة عشر عاما الله أعلم لكنه كان شابا لأن الدعوة إلى الله عز وجل الله إنما يقوم بها الشباب قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلقوا من الشباب يعني أمام الناس محاكمة علمية أحقيق علمي قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يمتقون واجهت فعلا بهتتهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم كان ذا معلم إن كانوا هم تشكوك يعني ان كانوا ان تقول فقط فعله كبيرهم لكنهم لا ينطقون فلم يفعله ايه كانوا لا تعارض فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون انك انتم ظالمون الا ما كنتركتوها بغير حراسه هيعملوا تحقيق مع فريق الامن والحراسه اللي ساب الايه اللي ساب المعبد من غير حراسه لازم يعينوا حراسه 24 ساعه ولا يؤذ بالله لماذا لا. لانهم كما قال الله عز وجل لا تطيعون مكرهم وهم لهم جند المحضن هم المسخرين اللي استنموا قال عزو الله هو يتدرع إلى استنم هو اللي بيخدمه لهو الاستنم من غيره ما يتعلمش حال كل الأديان الباطلة والعقائد الباطلة كده لا تبني على أصحابيها شيء كل الأليها الباطلة نفسي فكرة ده أليها رهيب وهو أصلا الفقير إليهم من غيره ما يتعلمش حال ما, ما يتعلمش حال لكن هي عشان كده الأنظمة الـ الـ يعني عبادة غير الله يا عزرى دي عمارة عن يعني شيء هائل كده لكن هش جدا قل ذلك يا ابن حين لك القائم معقول لي الحق قال فرجعوا قال عبدالجل فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم أي أطرقوا رؤوسهم في الأرض لقد علموا كما هؤلاء ينطقوا وحد محقق ذكي وبحقق مع المفتاك خبالوا مثل نظيم عصده إيه اظن ان هو يويد من الاصنام ما بينطقش وان هو قصده كيكتشف الموضوع فوتجي بسؤال ثاني طب ما انت عارف انها ما بتنطقش طب ما انت ما هم كلهم عارفين هذا الكلام وفاهمين حقيقه الاصنام جيدا جدا هم لماحوها ولا لا سيدنا ابراهيم عليه السلام كان غرضه يقامت الحجه وقاء بيان الدعوه مش هيقول يعني اسالوا انتم بقى او غروب من القضيه مثلا لا ده غرضه بيان الحق للناس قال افتعبدون من دون الله بما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم فصلتم ظلم تعبدون من دون الله افلا تعقلون كلمه اوف كده فعلا غيظ وغضب يعني خارجه مخارجها حتى الكلمه نفسها ده يدلوا على الايه اوف في غير المكتوم وخرج بهذه بهذه الطريقه افتي لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا احرقوه وانصبوا الهتكم ان كنتم قادرين قلنا يا نابكوني بردا وسلاما على ابراهيم حكم زي صدق الظالم في ان يحرق ابراهيم عليه السلام لاجل صوره الاله ده اله ايه تعبان عشان تحتاج الى ان تنصر والعفو بالله لكن هذه عقيدتهم وطريقتهم على الدوام والعفو بالله كما الأمر من الله عز الله إكراما لإرهيم بلا سبب من الخلق إطلاقا بل بكلامه عز جل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إرهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخطر إلى آخر الآيات وقال تعالى وثل عليهم نبأ إرهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدوها قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين في ملادين قال هل يتمعونكم إن تدعون او ينفعونكم او يضرون بما ظهر الربوبيه مش كده تمام <تصفيق> تمام كصفات الكمال اللي هي تقتضي توحيد وهي انه الرب فذلك لا يمكن يعبد النفع والضر قالوا من وجدنا اباء انا كذلك قال ليس هناك من الا التقليد قال فرايتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم معدولون الا رب العالمين فوستويت العلاقه ده هتقطب بينا شد مقاومه عاليه جدا وبراءه شديده منهم ايضا واستنفار لجهودهم في محاربه ابراهيم قال الا رب العالمين الذي خلقن فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني هو تاكيد ان الخلق لا يوجد له احد البدايه فيها من ادعى ما سيقول لك لا ثنا الى الهدى الهدى اندر فهو تاكيد ان هو وحده ولا مين يا اهل والذي هو يطعمني واسيني ناس كتير قوي تبتدي لك ايه عرفك انا وكرت انا شطبت الناس تفتكر ان في غير الله يمد بالطعام او يشرب لا والله لذلك قال والذي هو يطعمني واسيني واذا مرضت فهو يشفيني لا الطبيب ولا الدواء شوف الادب العظيم اذا مرضت ما اذا امراضك هو هو الذي يمرض من شاء ويشفي من شاء فخير ادب في ان ينسب يعني الى نفسه نسب المرض الى طبيب المتكلم اذا مرضت فهو يشفي ونسب الشفاء الى الله عز وجل الناس تعملوا تقول العكس ان يقولوا ان ربنا ليه كده ليه المريض اللي هو مش راضي واذا شفي يقول لك الدكتور ده هو اللي شفاني ولا الدواء ده هو اللي شفاني او انا اللي شفيت كده ده سوء ادب وهو الاذن شفائي لا كما انت انا خفيت ربنا امراض اللي انا اللي خفيت ده سوء ادب فظيع جدا ان انا تقول اذا مرضت ف هو يشفيني سبحانه وتعالى والذي يميتني ثم يحيي مش لوحده انا وهيو اميت اه ما بتقدرش مع ثم يعني ما جاتش فيها ليه هو بقى مش هقول اللي فيها منازعه جات فيها هو جات فيها توكيد ده هو لان الذي يميتني ثم يحيي لان مفيش حد يقول انا اميت ثم يحيي يشغل الدجال وده مره واحده هتخطر في العالمك يحصل بعد كده ولا قبل كده ولا بعد كده والدجال ده ده جروه ظاهر قال الذي اطمع وان يغفر لي خطيئتي يوم الدين اغفر لي خطيئتي يوم الدين هذا الامر يعني الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبب هلاك وخسران في خسران ابن زبائع قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ثلاث وعيش عنه هل نفعه ما كان يفعله من إقراء الضيف وفك العين والإعانة يعني... عن وعبد الضهر قال لا إنه لم يقل يوما رب اغسر لي خطيئة يومني رب اغسر لي خطيئة يومني سيدنا الرئيسي خطيئة هي الخطايا التي الكذبات الثلاثة من ثاني من وفنات الله فدي من بب ترك الأولى وقال تعالى وإن من شئاته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلبه تليم وإن من شيعة نوح شيعة يعني أعوان تبدأ شيعة على, على مدى الزمان البعيد نعم لأن المؤمن أمة واحدة عبر الزمان والمكان لابد أن يستشعروا إن أنهم أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة دين واحد سبيل واحد وإن من شيعتهم شيعة, شيعة نوح لإبراهيم لا إذ جاء ربه بقلب ثلين شايعه على دين وجاء ربه بقلب ثلما من الشرك ومن كل الأمراض لِقَالَ رَبِّهِ يَا قَوْمِ مَا تَعْبُدُونَ أَأَفِكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ الْإِفْكُ وَالْمُخْتَلَقُ الْبَاطِلُ آلِهَةٌ بَاطِلَةٌ تُرِيدُونَ أَنْ تَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ ذَلِكَ مِنَ الشِّرْكِ فِي الْأُلُهِيَّةِ شِرْكٌ فِي الْإِرَادَةِ شِرْكٌ فِي التَّوْحِيدِ لَهُ هِيَ تَوْحِيدُ إِرَادَةِ فَهِيَ الْإِرَادَةُ قَصْدٌ وَطَلَبٌ قَالَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ أَفَظَنُّنَّ أَن يَفْعَلَ بِكُمْ وَمَا تَظُنُّونَ إِلَّا ظَنًّا فاما نظر نظره الى الرمي فقال اني سقيم سقيم منكم ونظر الى الرمي هذا باحتار لعدم الذهاب معهم الى ايديهم لكي يتمكن من قتل الاعداء سقيم منكم او اني ساقم لانك منجي ليس سوف تموت تتولوا عنه مديرين فرارا الى الهتهم اكرع الى الهتهم فقال الا تاكلون وسندوي ما يعرف درجه جيدا بالخط ان هو بيقول لهم ان كده سيدنا النبي انا حتى خروج الاكل موجود اهو من باب السخريه دي منها غير سيدنا مكفعره من من جوه قلبه متغاظ جدا منها ويريد ان تخرج منها قال لها تاكلون وبيخطط هو لوحده فتشهدوا لك على الانفعال فعلا الموجود وهو ما هو ما مش بيضيع وقت ولا حاجه بي يعني انه بايه يعني بيغمر غيظه من هذه الاله وكراهيته له قال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا بالرمى فيه, فيه قوه وشده فراغ عليهم اسرع قال فاقبلوا اليه يذكون قال تعبدون موجود اسرعوا اليه وجاؤوا اليه مسلمين قال تعبدون ما تنحدون والله خلقكم وما تعملون خلقكم وخلق الاصنام التي تعبدونها وتعملونها وقول ثاني خلقكم وخلق اعمالكم قالوا له بنيانه فارجوه في الجهيه اراد به كيدا فجعل ففتح جعلناه الاثيم في الاخر الايه كل قناه استغراب شخص ذهب ليحج وقال بعد الان انه دعى الله ليهدي افراد معينين فاجابه الله انه لا يهدي احد كان كان بحث انا اعوذ بالله من استدائه اعوذ بالله شخص يخصص كل يوم يكون عنده في امتحان في كليه بالصيام بانه يتفقد بذلك ان الله يرضى بقو ولذا الداله دي بلاش منها لان فاء الكلمه دي الطيبه لكن يرجو يعني التوفيق من الله بطاعته ده النص هل قال الشكل الانداني يعني التوسل بالذوات المخلوقين في الخلاف الفرعي وليس المسائل العقيده قال قال الشكل الانداني ده المفروض ده سؤال انا هساله لك دلوقتي في الامتحان انا اعتبر السؤال ده للامتحان ايه هو الخلاف اسداء غير الثاني في قضيه التوسل وايه قصدك السؤال ابو رامي ده لان هو ده, ده انا جايبه في الامتحان هجاوبه دلوقتي لان انت غلطت روح ادور عليه في الكتاب وهتلاقيه التوسل ايه هو نقد عباره الانسان اصلا عندنا ان نقده على هذه العباره في اصول الدين ان التوسل ان الدعاء الى الله تعالى باهل من طلبي خلاف الفرائض في كيفيه الدعاء وريث المسائل العقيده ايه الغلط في العباره دي انواع التوسل غير مشروع حطوه ده وهنجاوبه كده بقى انواع التوسل غير المشروع حكم كل منها ونقد هذه العباره صحه البن انواع التوسل المشروع وغير المشروع انواع التوسل المشروع وغير المشروع حكم كل منها حكم كل من الغير المشروع بالدليل وما هو المقصد على عباره الاستاذ حتى ينبنا في وصول ال20 ان الدعاء اذا اقترن بالتوسل الى الله باهل محلقه خلاف الفرائض في كيفيه الدعاء ولا يستاهل عظيم سؤال تاني نقول لأنواع توسل المشروع وغير المشروع وحكم كل منها بالدليل حكم غير المشروع والمأخوذة على عبارة أستاذ حسن بن في برسول العشرين حيث قال أن التوسل أن الدعاء إذا اقترم للتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف من فرعيه كيفية زياده الدعاء وليكن نسال العظيم السؤال الثاني انواع التوسل أنواع, ال... أنواع, أنواع... أنواع, انواع انواع التبرك انا خلاص التوسل ده كنت مكانه ثاني خلاص انا السؤال الثاني انواع التوسل انواع انواع التبرك انواع التبرك المشروع وغير المشروع وحكم كل منها بالتفصيل السؤال الثالث ماذا يكون الحكم غير ما أنزل الله كفر أكبر وماذا يكون كفر أصغر ماذا يكون الحكم غير ما أنزل الله كفر أكبر وماذا يكون كفر أصغر الشؤال الرابع اذكر الأجوبة عن شبهد أن يحتج على اتخاذ القبور مسادق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم اذكر شو رد الجواب على شبهه من يحتاج على اتخاذ القبور مساجد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم حيث يؤله فيه قبر السؤال الخامس سؤال حبز وهو اذكر مكتب من كتاب التوحيد ذكرينا بكل مما يجي المطلوب ذكر الدليل كاملا لا يقول كلام النص كامل من كتاب التوحيد كما هو من كتاب التوحيد مش مطلوب ان هو يجيب من اي نص يكون من كتاب التوحيد واحد تحريم اتخاذ القبور مساجد ان هذه تساوي السنه طبعا ايوه لا من داوود انا عايز دليل واحد لكل مساله والدليل مكتوب كاملا لا اتكتب كاملا الحديث يتكتب كاملا نقول اخره لا يجوز تروي قبل المعنى الحديث يتراجع عنه شويه يعني اقصد يعني لو كتب وربعنا مع الفض غريبه يعني هيضه حاجه بسيطه لكن لو كتبه من دباغه خالص يبقى مش انت قلنا الاسئله النقطه الاولى تحديد قضايا المسائل ثانيا رد النبي صلى الله عليه وسلم على الرافضه والجهميه قبل عوده رد النبي صلى الله عليه وسلم على الرافضه والجهميه قبل عوده ثالثا الحق ينقش في قلب الادمي والباطن الاختيار رقم 2 الحق ينقص في قلب الادمي والباطل يزيد 4 ضرره اصحاب السوء على الانسان 5 من ادله التوحيد شده خوف الملائكه من الله عز وجل من ادله التوحيد شده خوف الملائكه من الله عز وجل من ادله التوحيد شده خوف الملائكه من الله عز وجل 6 من ادله التوحيد ما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم من الجرح والجوع والبلائه الذي بالتوحيد ما جرى على النابي صلى الله عليه وسلم من الجرح والجوع والبلائه والبلائه سبعة لو أنا أصلح أن دعا غير الله إرضاءا بغيره لصار من الظالمين المشترين لو أنا أصلح معه دعا غير الله إرضاءا بغيره لصار من الظالمين المشكلين ثمانية تمام الله غير مخرب 8 تمام الله غير مخرب 9 النهي عن مشاركه المشركين في اعيادهم 10 ضرب غير هش تجوب الان وتجمعوا الاسئله بعد الضرب بعد الى صلاه العشاء والضرب في الاسبوع القادم ان شاء الله في هذا المكان ودرس الخميس درس نفس المكان ايضا الى ان يتم نقله بعد ذلك درس الشيخ محمد يوم الخميس في الفتح درس الشيخ محمد يوم الخميس في الفتح إن شاء الله ده ما هو لغاية ما يتم العراء عن النقل فيه امتحات ممنوع القيام فيه رجل الرجل وأنتم المراقبون